119. وإن الأبرار لفي نعيم 110. الفجار لفي جحيم 111. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم